أولى بنا أن نرعوي أولى لبس الكفن أولى قتل الذنوب ففعلها الفعل الحزن أولى قتل الذنوب ففعلها جلب الحزن بسم الله الرحمن الرحيم وأصحاب اليمين يا أصحاب اليمين في سدر مفتود وطل عمفتود وظل مندود وماء مسعود وساكئة كثيرة لا وَقُرْآنٌ مَّبِينٌ إِنَّا أَنزَلْنَاهُ تَنزِيلًا تَجَالُنَهُ أَنذَكَ وَنُوحًا بِالْأَكْرَامِ فِي الصَّحَافِ اليمين تُلَتُ مِنَ الْأَوَّلِينَ وَتُلَتُ مِنَ الْآخِرِينَ إِنَّ الحمد لله أَحْمَدُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وعوذ بالله من سرور أرضنا ومن خيارة أحمدنا إنه من الله فلا أعوذنا ومن فلا هادئة وإسهد أن لا إله إلا الله وحده شريك له هو الأول والآلاء من سيد عليم وهو على كل شيء خطير هو الأول فلا سيء قبله وهو الآخر فلا شيء بعده هو قادر فليس بوقه شيء وهو الآخر فليس زونه شيء من عرصت عليه رزقه ومن تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا سبحانه حَبَّةٍ فِي العزيز الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا What دووس والككة وذك حكت في الواقعة ترتيبها بين سور القرآن بين سورة الحديث والسورة الرحمن هي السورة الثالثة والخمسون في ترتيب المفحة آياتها ست وتسعون آية آيات هذا القرآن الكريم الذي نزل على نبينا صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة من مكة ساله الله تشريفا وعظيما وأسأل الله أن يجمعنا فيها على طريق. الى المجينة في المنورة على ساكنها قليلاً، لكن هذا الزلق لحزن عليب تراب القلب ابتلاء القرآن الكريم نزل على النبي صلى الله عليه وسلم ونأى. بين أفغارها لأجل الآعة سنوات وسنوات أو لأجل من يقلال يعتدى على قلال أو قلال عصبية نقيسة تقيرة لا مراعاة فيها لحرمة ما. ولا عرف فلما القرآن المكري ليربطي بهذا الإنسان ليعينه كيف ينبغي أن يتعامل الإنسان مع أخيه الإنسان حتى لو اشتاق فأه بما هجه حتى لو ما دام يساكنه ويعايشه في مجتمعه فقد فرض الله عز وجمع الانجمالهتا يتعامل من خلاله مع أسيه الإمثال نزل الزرعان المسكين لنعظم حرم كثبا لنعظم حرمه الاموال العامة والخاصه نزل القران المكسي ليخاطب هذه القلوب ليرتحف فوق هذا المستنقع الاسر العسر الذي يقتل فيه الانسان واخيه لأجل شيء هو عرض قليل من الدنيا مثل القرآن المكين يرفع هذا الإرسال الذي يصبح مؤمنا وينزي كافرا وينزي مؤمنا ويصبح كافرا ويبيع دينه لأجل عرض من الدنيا قليل نزل القران ليحاطب هذه القلوب ليحدثها عن الاخره الباقيه ليكلم الناس عن حقيقه الدنيا الفاديه واذا لا ينبغي للانسان ان يكون من المقبولين الذين يبيعون فليس للانسان ان يضيع الاخره لاجل خمسون او مئه من الاعوان يعيشها في هذه الدنيا دخل القران ليبصر الناس بهذه الحقيقه ان المصيبه هي ان يقتل الانسان في دينه لا أن يفتل شيئاً من مالك ولا ولد وذاك من الاحتلال والامتحال لكن المظيمة أن يمكن المرء في دينه فالأرواح أن يمسكنا بالإسلام حتى يلقى إلا أحدهم يعيشون يتخلق بين نعم الدنيا جلال يتمزق بانوان واصلاف امينها. تقال يده ما يريده. ما يحكم له. ما لم تراغ عليه. يتخلق لأجلها البصد. الواقعه الصورة الواقعة بآياتها بآياتها المتتابعة لتكلم الناس عن مضيانة ونحوالها هي انت اشتسام الله في ثلاثة احساب فقصر هم الساهدون المخرفون الله ان يجعلنا منهم فلا منقشة الحساب يوم القيامه في زرواتهم. لا يا اليمين في سجر مخبوط. قال احمد العلمي وشجرة السجدي معروفة في الدنيا بشجرة شجرة لها ثمار وفيها شوف الله قضر شوتها وأكثر من ثمرها قال خليم ابن عام رضي الله عنه كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن مثلا عليهم لا تسألوا عن أشياء ارتب هدكم تدوركم كانوا يقولون بسرار الاعراف واستفتارها. وزاء يوما رجل من الاعراف وقال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ان الله تكر في الجنة شجرة تبني خاصبها. قال النبي صلى الله عليه وسلم وما فيه قال شجرة السدر قال النبي صلى الله عليه وسلم أليس الله يقول في سدر محطوط فإن الله قرض شوكها وجعل مكان كل شوك تترش ثمرة. وان الله عز وجل جعل الثمرة فمستمر الله الا لا يحرمنا من فضله. في سدر المحضور وصلح المنظور. شده الموت وليس بينه وليس ما في الدنيا من الشاهد الا في الحزم فقط. تراكب استمارها فعمها في الخضاء. ان الله اللي لا يحرمنا من فضله. وذكر الامدون. قال النبي صلى الله عليه وسلم في ناره الشيخان إن في الجنة شجرة يسير ووافع المظهر في ظل آبئة عادر لا يقطعها هذا وقالوا يشيط وظل منبوث لا يتقنف وليس المعنى أن في الجنة حرار فلسلت كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه الجنة سجس لا قر ولا درد وضل سمدود قال سبيل صلى الله عليه وسلم كما راه البخاري في صحيحه ليس في الجنة شجاة لمسو عليه فقال اطلق انسك من السلام. واضحبهم ان الجنة طيبة الله طيبة القربة. وانها قعاء الارض المستويه وانها قراتها. لا اله الا الله. الله اكبر. سبحان الله والحمد لله على صلى الله عليه وسلم من قال سبحان الله العظيم وبحمده وعثت له هملة بالسلم هذا اوان الغرس يا عبد الله وقيل المدون وما إذن مكتون قال النار السبي رحمه الله يجري في الغير يخذون يعني على رأي الأرض سبحانه من السكة وماء المسكوم وفاسئة الكثيرة لا قطوعة ولا مملوعة كلما رفضوا منها من ساعة رزقا ذاتها في المسر وربما في اللون مختلف الجطان وإذا قال الخالق كثيرا فلكما تفخرين لها عزه الله لعباده في ذلك وهو الخالق أعداد العباد للصالحين ماذا عين رغض ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر لا مطروحه ولا ممنوعه ليست كفاكهه الدنيا في موت مل وتستفي في موت عملاق او تكون موجوده لكنها لا تمتلئ عن بعض الناس لقلتها او لقلالها بل هي من رحيم الله أذى وزل لأهل الزلة نسأل الله أن لا يحرمنا من فضله وبادئة الكبيرة لا تقضى أكد ولا ممنوع وقعش مرضوعة قال ابن عباس رضي الله عنهما عند بسره لقوم الله عز وجل في صوره الغاشرة سرى المرضوعة? قال سيدي الموحد في السنة من لغلق ان يتكن عليه ثوارى بعده عليه حتى يا موني في سلمة من, من على سيره فيها صور مرصوعه والصور شنو الضوء الله ذلك الرحمه من الفضله قال ان اشانا من شاء اي الصور اهل الجنه الله بعد أرسل الدنيا في خلق وفي أخلاق الله عز وجل ليساة هل من جديد حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم لو ان راح تسلل لسال أحل رسالك قال أكلها الارض Yeah, yeah. You من العالمين مثل السبيل ثاني رب نسأل ما أن الله ما يحكمنا بالفضل قال النبي صلى الله عليه وسلم من كرق قليلا وهو صادر على أن ينفده دعاه الله على رؤوس الأولين والناشرين يخيره فتمت من زوجها المحسن في لزوجها رايه الصح في السن وفي الخلق والخلق ما لأهل من لا راى ترى بين من ساءت اخلاقها او تغير يا رب او تغير خلقها فجعلنا ان علما في نار عمم الاجراب لاصحاب النذير همت جمعت كبيره عظيمه لانهم اهل اشتم الذين اهل الجهل قولنا فينا الكثير نسلم الله ان يجمعنا في ذلك اقول او الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف المرسلين واخرى سخط الدين والسيد الاولين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ومن سام على توبه واحتدى بهديه واسلم بسنته وانتهت في نحن جديد إلى يوم الدين أمرنا ايها المسلمون سلعة الضارة الغالية سلعة الضارة السنة لا يلالها البطالون الشائرون لا من بني على اخره لاجل الدنيا لا ينالها من عاش للدنيا وللدنيا فقط فاحب لاجلها واضرب لاجلها وصارع وقاتل عليها القريب والبخيل إنما ينالها الخاف من عذاب الله من صنع ورجع رحمة الله عز وجل فان من خاف من عذاب الله وطمع في جنة الله قرب يسعى ولم يقلد كتاب ربه اياما واياما حتى يعلوه الطوارئ نزل هذا القران ليعمل الناس من لا على الرطوبه عنه الصراط، لا لتزين ولا مقدمات السيارات وليس مغربته ان يمنح جاهزه أو هنيه لا هذا الاطفال انزله الله لاعمل بما فيه فان فعلنا نال الإنسان سعادة الدنيا ونعيب الآفرة وإن اعرضت الوقفة عن ذلك واستبدلته لقوانين ويساسين البشر أصادها ما أصادها من كذب والنعب ورصة فلن يتمعه ذاك فلا يضل ولا يشقى ومن اعرض عن ذكر فان له معيشه ليس في الدنيا قلبا ونحشره يوم القيامه اعداء قال ربي ما حشرتني اعداء وقد كنت قال كذلك اتت جاهل لتعبد بما فيها فنزلتها وكذا يقلنا لكم سبحانه وقالوا لنا اننا لا نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نتيجة لله وتبحث السحنان والمغضاء من بين عن القرآن السعالة عن صافر الأمة ولا نعيد ولا طوالينة ولا روحة إلا بالعودة في الله عز هذا المنهج الذي لا زال بين ايدينا ربنا صغير الذي لما اقامه اصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم ورفع امر بصره واعزه رب العالمين وكلما ابتعدت الامه عن كتاب ربها كلما اصابها ما اصابها من دل يا ونصر <تص> ان تندم بمصيرك بين صرفه خير وانتباهتها ينادى في الناس ان فلانا قد مات بضربه او بغير مرض مساجرا او مقيما كبيرا او شابا او صحيرا او رجلا او بسبب ضاخرا او بغير سبب سترحل حجما الى ربك انظر القاف الذين من منشدات ربك عز وجل. يا انا رب العالمين هذا القران نزل له ولا يطغى لك انتم بين ايات ربك لما تقول السماء اخلاق من الناس فترثهم لا يصح لك عزم. ستسلل عن في بي لا يردك. فاصلح ما بينك وبين الله. إياك ان تكون لنا ليشكوهم الرسول صلى الله عليه وسلم. لذلك رب العالمين وقال الرسول يا رب ان قلبي اتخذوا هذا القرآن مهزورا. ان الذي لا لك في رمضان هاجر القرآن. إن الذي لا يفتح المصحف إلا في كل شهر المرح يفتح فيها المصحف هاجر في القرآن. إن الذي لا يفتح المصحف إلا في كل هاجر القرآن. كتاب بيتعلق توين من ثابتا في اليوم و هذا انفع السلام واذا مر في ايه بالايات بنا ناقل الله حكمه هل هل تذكرون الله. يكلم يا عن هو الذي خلقك ويعلم ما يصلحك هو الذي يحب لك الخير ويحب ان يرحمك انا سؤال ان ارجع لكتاب من المدينه من الجديده نسال الله ان يتعالى من اهل القران الذين هم اهل الله وخاصته ان قدر الله بيننا بقاء واقام نعم مع آيات نوصى بآيات صور الواقعة إلا يقدم الله بيننا بقاء فنسأل الله أن على للقاء في نفسنا اللهم أصدر لنا في عنا في بلادنا مع الأطراح اللهم ازعى بالحياة سيادة لنا في اللهم وهم ازعى بالخراحة لنا في كل شرس اللهم ما ظهرنا <فينا> ونا بطن <فينا> اللهم ان اردنا في طوقنا في <فرس> ذنة فاقضنا اليك غير <تحرى> منسورين ولا ظالمين ولا مضيين ولا مخريطين ولا مبدين يا مرحب <لأنا نرحل> الراحمين. الدنيا <تصفيق> اللهم لا تجعل امه شملت الدنيا اللهم لا تجعلنا لمن شملت الدنيا عن الدين. اللهم لا تجعل مصيبه فينا اللهم لا تجعل مصيبه من النار مصيرنا يا رب اجعل الجنه هي دارنا اللهم ارحمنا حسنا ابائنا وامهاتنا واحفظ على الخير من بقي منهم وارحمنا من ربنا ما سمينا شريفنا وعلمائنا وكل من له فضل علينا واحفظ على الخير من بقي منهم يا رب الف بين قلوبهم يا رب اجمع على الحق كلمتهم وادفع بهم البلاد والعباد اللهم الف بين قلوبنا واصلح ذات بيننا اللهم اجمعنا في الدنيا على الخير واجمعنا في الاخره في جنه يا رب ارحم كل مريض المسلم اللهم اشف مرضانا ومرضى الدهرين عن المدينين من المسلمين اللهم نسألك أن تلاها المسلمين اللهم احفظ شباب المسلمين اللهم احفظ شباب المسلمين واجعل مواقفهم الى الخير والحق ولا يا ارحم الراحمين نجعلهم نافعين خير نافعين ترقي نافعين الرياح الغرب من وقتنا آكدا يا ربنا نسالك من المشتراة والمخدرات ومن ثلاث الشمور والمتعة يا ارحم الراحمين احقن دماء المسلمين في كل مكان اللهم عليك بمن أرضى المسلمين وآذاكم اللهم عليك بمن أرضى المسلمين وآذاكم اللهم ولي علينا خلاوات اللهم لا تولي علينا شرارنا اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا يا رب العالمين غير وجوهنا يوم تطيق وجوه وتسود اللهم يا ارحم الراحمين اجعل على هذا جمعا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما اللهم لا تجعل فينا ولا ولا ولا حولنا شاطينيا ولا محفوما. اقول قبل هذا لا الله الصلاة. I'm not the man, I'm not <تصفيق> السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله القلب ين ينشط للقبيح وكم ينام عن الحسن يا نفس واهي حكم الذي يرضيك في دنيا العفن القلب ينشط للقبيح وكم ينام عن الحسن يا نفس وإيحك ما الذي يرضيك في دنيا العفن اولى بنا سفك الدموع وأن يجلب بنا الحزن اولى بنا أن نرعوي أولى بنا لبس الكفن أولى بنا قتل الذنوب ففعلها الفعل الحزن أولى بنا قتل الذنوب ففعلها جلب الحزن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 تبا لهم فنفاقهم قد لطخ الوجه الحسن تبا لمن باع الجنان لأجل خضراء الدمن تبا لمن باع الجنان لأجل خضراء الدمن تبا من باع الجنان لأجل خضراء الدمن تبا من باع الجنان لأجل خضراء الدمن القلب ينشط للقبيح وكم ينام عن الحسن يا نفس وهي حكم الذي يرضيك في دنيا العفن بسم الله الرحمن الرحيم واصحاب اليمين ما اصحاب اليمين في صدر مقبود وطلح منضود وظل نندود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 اانتم انزلتموه من المذن ام نحن المنزلون لو نشاء جعلناه اجاجا فلولا تشكرون افرايتم النار التي تورون اانتم ان شجرتها ام نحن المنشئون نحن جعلناها تذكره ومتى للمطوين فسبح باسم ربك العظيم